يحوذ الإيمان والإسلام القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي يتلو علينا ما يتيسر من صورته العنكبوت والروم أعوذ الله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Um... Mm. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الرحمن الرحيم آل إسلام قلبت الروم في في الضيين لله الأمر من قبل ومن بعد. هو العزيز الرحيم وقد الله لا يخلف then The Menken love <laughs> وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِإِسْلَمُ الْجِرِّمُونَ وَلَمْ يَكُن لَهُ and قطيل عنك بوت والروم تلاعينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتمي